الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى ايها الاخوه الاحباب تحيه وسلاما ومرحبا في لقاء يتجدد وسهره خاصه الحقيقه الاول يعني قبل ما نبدا سهرتنا نقدم بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن قناه الناس خالص العزاء لاخونا الشيخ مصطفى الازهري في وفاه ابنته ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدها بوافر الرحمه وان يربط على قلبه وقلب اهله انه لي ذلك والقادر عليه النهارده يمكن عندنا فقره مهمه جدا مع الدكتور راغب السرجاني عن ماذا قدم المسلمون للعالم الحقيقه ده كان بحث قدمه الدكتور راغب السرجاني وكسب عليه الجائزه الاولى مناصفه في من وزاره الاوقاف المصريه يمكن احنا كنا محتاجين نتوقف عند هذا العنوان لاني التبعيه بالنسبه لنا والتقليد وصل الى اسوء صوره لدرجه ان احنا بدانا نتخيل ان احنا مش عارفين نفلح ان احنا غير حاجتين نتغنى بالماضي مصرينا هم واحنا لابنين الاهرامات ثم في الحاضر نتابع وبقوه مساله الغرب بيعمل ايه ونتلقف هذا لنقلده ويا ريت بيقدم لنا جديد انما بيكون التقليد دايما في السذجات او ما شبه ذلك ما بنعرفش نقرا التاريخ وده موضوعنا الصميم مع الدكتور راغب السرجاني علشان نعرف قد ايه الحضاره الاسلاميه اسمنت ونورت الدنيا فالحقيقه الدكتور راغب عمل مجلدين جزئين في هذا البحث واكتسب عليهم زي ما قلنا الجائزه الاولى منصه فحنناقش مع الدكتور راغب السرجاني ماذا قدم المسلمون للعالم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام طارق <تصفيق> تحيه طبعا بنهنئك بهذه الجائزه وبنشعر حقه فخر يعني وسعاده و... وبنشعر بحاجه مهمه كمان قد ايه انها لفته طيبه ان الدوله بدات تتوجه بانصاف لمثل هذه البحوث م. وخصوصا حتى لما يكون بيقدمها غير متخصص م. يعني مش غير متخصص في التاريخ انه مش ازهري زي ما بيقولوا دايما, دايما, دايما يعني كنا دايما بنسمع ان التكريم بيكون للاوقاف والازهريين نا. فشيء جديد انه التكريم يصل لغير الازهريين فدي حاجه تحسب الحقيقه لوزير الاوقاف ووزاره الاوقاف وعايزين حضرتك سريعا تقول لنا بس قصه الجائزه دي كانت ايه نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على حبذا كان قبل ان اتحدث عن الجائزه او عن الكتاب انا برده ابلغ العزاء لاخينا الشيخ مصطفى الازهري وان شاء الله تكون الابنه فارط له الى الجنه وربنا سبحانه وتعالى يثبته ويربط على قلبي أمين. وعلى قلب الوالده امين وان يعني يحشرهم جميعا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي الجائزه الحقيقه كان يعني مسابقه اجرتها وزاره الاوقاف او المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه التابع لوزاره الاوقاف بخصوص عمل يكون بالفعل منشور عن افضل يعني ما قدمه المسلمون للعالم او بمعنى العطاء الاسلامي للحضاره الانسانيه فالعنوان التوبيك يعني او الموضوع فانا الحقيقه كنت عندي كتاب اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم اللي هو الكتاب ال اللي خد الجائزه هو كتاب جزئين حوالي 850 صفحه في اسهامات المسلمين في الحضاره الانسانيه بشكل عام فقدمت الكتاب في المسابقه مع عدد ضخم من من العلماء وانا شفت الحقيقه العدد اللي كان مقدم لنا كان شيء بالنسبه لي يعني زي ما بيقولوا كده ايه منافسه قد تكون صعبه وعسيره لان دولت كلهم علماء او معظمهم من الازهر نعم وبالتالي كان الفرصه قد تكون في عيون الكثيرين قليله لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء زي ما حضرتك قلت ان اللجنه تكون فيها قمه النزاهه والتجرد وانها تختار الكتاب التي يعني قراتها واقدمت الكتاب الحمد لله كانت مسابقه اعلنت في الاهرام في في الجرايد يعني ومفتوحه توقعك من الشكل اللي شفته يا دكتور راغب يعني الاعداد الكبيره م. انت مش ازهري ما يعني ما تقدمتش اعتقد دي اول مره تتقدم انت لوزاره لو الاوقاف ببحث او حاجه انت معظم مسابقاتك خارجيه دايما شربط لي وبعيد عن حين عن حين القاهره خالص صحيح فهل كنت بتتوقع انك انت تفوز بالجائزه دي هقول لك يعني باين باين انا الحقيقه كنت اشعر بصعوبه الفوز لان انت بتتكلم على مسابقه خلينا نتكلم بصراحه مسابقه رسميه وجائزه رسميه وحكوميه ومتقدم ليها حكوميين كتير جدا اساتذه في, في, في الازهر افتح <تصفيق> في الازهر طبعا عشان احنا في الازهر نعم <تصفيق> والمنافسه و... ومتخصصين وفي اساتذه بيبقى تخصصا بس حضاره يعني هو متخصص في الحضاره الاسلاميه نعم <تصفيق> <تصفيق> فهذا المستوى من المنافسه عالي جدا لكن في نفس الوقت خليك رايق <تصفيق> ازاي كان <تصفيق> كان جوايا احساس ان انا الكتاب فيه جديد لو حد نظر اليه بعين الاهتمام والتقدير ودى له الوقت انه يتصفح الفصول بتاعته والأبواب ممكن يكون لي نصيب من الفوز وسط الكتب الكتيرة متقدمة انت كنت عام له امتى دكتور راهب؟ الكتاب معمول يعني اول السنه يعني من اول 2009 اه يعني انا مش بعيد الاصدار لا يعني. لا مش بعيد ده اول اول اول طبع ليه يعني. المراجع اللي كنت حاك بت بت بت بتتعمل فيها وتقدم الماده دي فكانت كثير يعني اكتر من 400 صفحه اكتر من 400 مرجع 400 مرجع عشان تطلع ثانويه 50 اه اه اكتر لان هو طبعا المعلومات دسمه جدا وكثيره جدا واحنا بنتكلم في كل فروع الحضاره الانسانيه الاسلاميه نعم. فكل فرع ليه مراجعه ليه مراجعه خاصه وخاصه ان انا استعنت مش بس بالكتب العربيه بكتب اجنبيه انجليزيه وفرانسيه وغيره مترجمه ل ل بعض كبار المستشرقين اللي كتبوا في الحضاره الاسلاميه نعم. وبالتالي اصبح الكتاب مجموعه ثريه من المساهمين نعم. يعني عقول اكثر من 400 عقل يعني ساهم في كتابه هذا الوارف. طيب يمكن لما بنقول ماذا قدم المسلمون للعالم قد يتصور البعض ان احنا بنتكلم من منظور ديني امم يعني ممكن عنوان الكتاب يقول لك ايه اه احنا الحمد لله وكنا الاسلام وفتح مم. بخير يعني ممكن انت تتصور ده انما انا عايز اقدم عرض مبسط شويه لمده الكتاب علشان نشوف اذا كنا احنا في الاتجاه الصحيح بنفكر ولا حاجه تودينا اتجاه ثاني اه فبص حضرتك ماذا قدم اصول العالم الحقيقه احنا بمنتهى الامانه والحياديه احنا ما تركنا فرع من فروع الحياه الا وقسمنا فيه اسهام مباشر لتصحيح مسيره الانسانيه حقيقه يعني والكلام ده مش كلام عابر في فتره من فترات حياه المسلمين زي مثلا فتره رساله السلام او الخلفاء الراشدين او الدوله الامويه في بدايه صدور الامه الاسلاميه على كل مراحل التاريخ الاسلامي كان للمسلمين اسهام مباشر وقوي ومؤثر في مسيره الانسانيه على سبيل المثال انا من عملت في هذا الكتاب في اوله باب اسهام المسلمين في العقيده بشكل عام تصور الناس عن الاله وعن الرسول وعن الخلق وعن الطبيعه وعن كذا كان تصور مبهم وغامض جدا وكان كل واحد بيبتكر ما يناسبه لما نزل طبعا التشريع الاسلامي من عند رب العبصر سبحانه وتعالى وتكلم المسلمون بهذه العقيده الصافيه حتى الذين لم يسلموا تاثروا بكلام المسلمين وبداوا يحولوا مناهجهم طبقا لمناهج المسلمين وانا جايب في كتاب ادله على بعض النصارى وبعض اليهود وبعض البوذيين وبعض كده الذين بداوا يتاثروا بكلام المسلمين ويجدوا ان العقل والحكم تقتضي ان يكون الكلام مطابقا لكلام المسلمين نعم في جانب الاخلاق والقيم ذكرت ما اسهمه المسلمون في جانب على سبيل المثال الحقوق حقوق الانسان حقوق المراه حقوق الطفل حقوق البيئه حقوق الحيوان حقوق يعني كل انواع الحقوق كيف اسهم المسلمون في هذا الموضوع كنت بتكلم على الجانب النظري القاعده الاسلاميه بتقول ايه ما هو التشريع الاسلامي في القران في السنه في اقوال العلماء والصالحين من المسلمين ثم كيف كانت جانب التطبيقي لهذه الحقوق لان في ناس كثيره في العالم دلوقتي بيتكلموا على حقوق الانسان او حقوق المراه او كذا بيتكلم من من منظور مثالي تيجي الارض الواقع ما تلاقيش حاجه مطبق لكن انا بتكلم على حضاره اتطاعت ان تطبق هذا الموضوع عده قرون متتاليه وضربت المثل الاعلى في ذلك الامر ده جانب الاخلاق والقيم والعقيده وليهم نصيب اه, آه. ليهم نصيب ضخم في ال... في الكتاب ده ممكن عايز اقول لحضرتك في تصور اخر غير اللي انا كنت متخيله ان انا ممكن اخد في الزاويه دي اللي انا مركز عليها انما في ناس كانت بيقول لك انت مش هتتكلم في الجانب ده خالص انما هتتكلم في الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والفلسفه لا لا انا ده ده اعتقد يعني ده احد اهم مميزات الكتاب انه هو بيتكلم في كل المجالات شامل كل هدي المجال فانا اجبت اسهمات المسلمين في الجوانب الاخلاقية والقيامية والعقائدية والعقائدية وجبت في نفس الوقت اسهامات المسلمين في جانب العلوم جانب العلوم وبشقيها في علوم عمليه وفي علوم نظريه او ادبيه او اجتماعيه يعني كيف اسهم المسلمون مثلا في جانب الطب في الكيمياء في الفيزياء في الرياضيات في الرياضيات الهندسه الجغرافيا وكيف اسهم المسلمون في الجوانب الاجتماعيه في التاريخ في كتابه التاريخ في فهم التاريخ في الاجتماع علم الاجتماع في علوم التربيه في علوم الحديث و... واختراع علوم جديده ل... لان المسلمين يقدروا يتعاملوا مع الشريعه بتعامل زي اصول الحديث زي اصول, أصول الفقه زي يعني يعني عقليه متفتحه جدا عندها القدره على اختراع علوم من الاساس يعني حتى عندي في داخل كل باب في مقسمه قسمين قسم للعلوم التي اخترعها المسلمون ابتداءا و... ابتداءا يعني نعم. ما كانش في حاجه قبل ما المسلمين هكيمياء المسلمين هم اللي عملوا حاجه اسمها كيمياء ما كانش يعني في حاجه اسمها علم اجتماع المسلمين عملوا علم اجتماع او العلوم التي طورها المسلمون زي الطب مثلا اللي كان موجود عند اليونان والرومان والفراعنه جغرافيا ثم قد طوروا الجغرافيا غيروا الفلك نعم. فما اخترعه المسلمون وما طوره المسلمون حقيقه المسلمون كانوا حلقه وصل في غايه الاهميه بين حضارات سابقه قديمه زي حضاره الاغريق والرمان والفراعنه والاشوريين والكلدانيين وغيرهم وبين الحضارات الحديثه اللي احنا دلوقتي بن بن يعني عايشين فيها حلقه وصل لا يمكن بحمل احوال ان تفهم قصه الدنيا دون الرجوع اليها دي مش حلقه عابره دي حلقه عده قرون متتاليه على الاقل 6 7 قرون من التميز والسرق مفيش حد منافسنا في المجال احنا لوحدينا موجودين على الساحه العالميه عده قرون ده شيء حاليا مش متكرر في التاريخ الانساني واساهماتنا زي ما بقول متنوعه اسهامات اخلاقيه اسهامات علميه اسهامات نظريه اسهامات اداريه اسهامات اقتصاديه اسهامات يعني في ابواب كامله انا فاكر ان عمر بن الخطاب برده كان عمل حاجات زي علم الدواوين وبالظبط حاجات جديده او يعني ومش عارف اجره المصاريف ومش يعني في حاجات يعني كان نظم منظم مؤسسات عمل لها باب باب ضخم اكثر من 120 صفحه تقريبا 130 صفحه في نظم المؤسسات مؤسسه القضاء ماذا اسهم المسوم فيها مؤسسه الحكم مؤسسه الوزاره مؤسسه الاماره الجيش مؤسسه الجيش مؤسسه الشرطه مؤسسه الحسبه يعني في اكثر من مؤسسه حتى اتكلمت على الفنادق اتكلمت على الصيدليات اتكلمت على الاوقاف اتكلمت على البريد اتكلمت على المواصلات اتكلمت يعني ما في فرع من فروع الحياه سواء هذا الفرع قيمي واخلاقي او فرع مادي و... و... وحياتي نعم. الا واسم اسهام مباشر وقوي مؤثر في حياه الناس دكتور راغب يمكن يعني صعب ان الواحد يقيم حاجه عملها محتاج التقييم من الناس صحيح ان انا بعد ما كسبت الجائزه اكيد قلت ان اللي اختاره ده شافه من وجهه نظرهم من البحث مم. ده من افضل البحوث التي قدمت مم. انما انت بتحس الكاتب بقى شايف ايه اللي ميز الكتاب ده عن غيره يعني انت ممكن تكون اطلعت على 400 مرجع وقريت كتير واكيد دورت وقريت حاجات متكلمه في الموضوع صحيح. ده ده شايف ايه اللي ميز الكتاب ده عن غيره يعني اشمعنى وزاره الاوقاف واحنا عارفين انه كان في حياديه تامه والا ما كانتش تمت اختياره كده الحمد <تصفيق> لله <تصفيق> انه انه يحصل اختيار لبحثك ده دليل ان الكتاب فيه ميزه مش موجوده في ابحاث قبل كده على الاقل في ما وصل اليهم او اطلعوا عليه <تصفيق> ايه الميزه اللي انت شايفها فيه والله انا اقول لك انا على كذا حاجه اشعر انها كانت سبب مباشر في اختيارهم للكتاب ليفوز بالمنصب الاول يعني اول حاجه شموليه الكتاب يعني الكتب اللي موجوده في السوق اللي انا اللي انا قراتها في معظم الكتب اللي موجوده بتناقش جزئيه زي ما حضرتك اشرت في البدايه ان ممكن تناقش مثلا الجانب العلمي اه بتتكلم على اسهامات المسلمين في الكيمياء وفي الرياض مثلا كده او بتتكلم على ان المسلمين قدموا للعالم اثمن الاشياء واغلى الاشياء وهي العقيده والاخلاق او بتتكلم على جوانب الاداره نعم ونظر اداريه بحت او او او هذا الكتاب اعتقد ان الكتب الفريده انت لميت كل اه اللي شملت كل هذه الامور بحيث ان انت بتتعامل مع امه وسط حقيقه تاني. امه لا. اختارها ربنا سبحانه وتعالى تكون خير امه اخرجت للناس في كل هذه التنوعات في اسهام وتقدم في كل مجال من المجالات الحاجه الثانيه اللي بتميز الكتاب ان الكتاب صياغته سلسه وسهله للقارئ العادي يعني لما تيجي تراجع كتب الحضاره اللي موجوده في السوق هتلاقي ان غالبها مكتوب للطلبه وللدارسين فمكتوب بلغه مم. جافه قوي اه لغه جافه مم. لغه اكاديميه مم. لغه يصلح ان تكون في اروقه الجامعات لكن مم. لا تصل ان تنزل للشارع فالكتاب ما يناسبش عامه الناس فاللي هيقراه مش هيقدر يكملوا لكن الكتاب بفضل الله مكتوب باسلوب سلس وسهل ممكن الواحد يقرا كتابه قصه وكمتعه يعني انت في نعم. مواقف كثيره انا حرصت على ضرب امثله عشان اخرج الناس من الجو الاكاديمي الى الجو العملي اللي هو يقدر يقراوه ومستمتع ف فالجانب ده جانب واضح الكتاب من نعم. الحاجات المؤثره في نفس الوقت الكتاب ده يصلح انه يكون مرجع لواحد بيعمل ماجستير بيعمل دكتوراه متخصص لو مسك استاذ في الحضاره مش هيك طبعا الاساتذه الافاضل اللي قيموا الكتاب كلهم اساتذه في الحضاره وفي التاريخ وفي, وفي العلوم الشرعيه يعني متخصصين فلما باصر الكتاب لان هو كتاب علمي لان انا مراجع في الاصول العلميه في كتابه الكتب طبعا لعل وجودي في الجامعه في الطب مديني هذا البعد الى حد كبير يعني فالاصول العلميه لكتابه الكتاب المراجع طريقه التوثيق لعل من الكتب اللي برضو القليله اللي موجوده اللي موثق فيها كل سطر في الكتاب يعني ما عنديش معلومه مش قالها جايه منين اه كل معلومه مصدرها راجع دي انت راجع. دي ميزه يا دكتور راغب يعني انا ممكن لما شفت كتاب الرحمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه العمل جميل و... وحاجات يمكن برده انا كنت انت كنت بتتكلم عن الاسلوب السهل المبسط انا حتى بنتي النهارده ولسه بالتحديد بمناسبه هذا الكلام قلت لها عايز تقراي قصه التتار ان هي قرات قصه واسلامه اللي معروضه عندنا في المدارس صحيح. طبعا فيها بعض الغبش واحيانا بيكون فيها بعض الامور غير المنضبطه والصحيحه انما انا شايف ان حضارك فعلا انه انت بتكتب باسلوب بدأ يبقى فيه توسيق تحت للاحاديث توسيق مم. للمراجع الاسلوب بسيط اوي يشوفه اي حد وده اللي هيخليني عايز اسأل حاج سؤال مهم جدا بقى قبل ما اعرف امثلة عند وقيل حضارة الاسلاميين هل حضرتك ترى ان الكتاب ده الغرب يعرف اللي فيه ولا انت كذبه فقط يعني طبقا ان في جائزه او او تم الاعلان عن بحوث تتقدم لنيل الجائزه فانت قدمته وشايف ان ما يعرفش الكلام ده للمسلمين بحكم ان هم يعني حكموا عليه وحكموا على انتيازه وجودته وفوزوا بالمركز الاول هل الغرب يعرف الكلام ده يعرف الوجه المشرق الاسلام في هذه الجزئيه خليني اقول لك ان ان انا ممكن اقسم الغرب لقسمين يعني قسم قليل وهو القسم القارئ للتاريخ الاسلامي من مصادره الصحيحه ودرت فيهم بعض المنصف الشركين والعلماء اللي أنصفوا الإسلام حقيقة والمسلمين وكتبوا كتابات كثيرة ولعل آخر كتاب أصدرته يعني بعد هذا الكتاب، الكتاب ده قبل الأخير فيه كتاب لسه مطلعه من حوالي شهر أو شهر ونصف لا ما خدتوهش أنا ده لا لسه هذا ما خدتوهش جبولت إن شاء الله <تصفيق> إسمه وشاهد شاهد من أهلها الله. بجيب شهادات غير المسلمين في حق الإسلام والمسلمين وفي حق الحضاره الاسلاميه وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيبقى اوثق بكل اه قوة. كل ده ايه هذا الكتاب بيجمع العلماء الانجليز ماذا قالوا قالوا العلماء الفرنسيين وعلماء الامريكان وعلماء الهنود والعلماء البلجيكيين وعلماء اسبان يعني الايطاليين عامل قسم باب لكل مجموعه من المستشرقين والعلماء الغربيين ماذا قالوا في حق الاسلام والمسلمين نعم. هذه شهاد كثيفه وكثيره لعل برضو بتافي شهاده شهاده من اليه يعتبر من الكتب القليله جدا جدا اللي موجوده في السوق الموثقه يعني نعم. بتلاقي كتب كثيره موجوده عن شهادات المنصفين من غير المسلمين لكن دون توثيق بالظبط يعني ما تقدرش تتاكد الكلام ده فعلا من غير ولا غربي شهد. ان اللي كاتبه متحيز مؤلف بالظبط فانا عارف. عايز اقول له لا ادي المصدر وارجع له وانا و... اثرت في هذا الكتاب ان انا اكتب الشهاده بدولها عشان اخواننا واخواتنا اللي في الجاليات المسلمه اللي عايش مثلا في ايطاليا يرجع للعلماء الايطاليين نعم. اللي عايش في انجلترا يرجع لمانجير يروح يجيب الكتب الاصليه لهذا الموضوع وانا مكتب الرقم الصفحه اللي اتالف فيها الكلام دهوت ويوريها لاهلهم لان انت لما بتجيب عالم ايطالي مشهور او عالم انجليزي مشهور لما تيجي واحد انجليزي وتقول له والله بيرنارد شو الكذا هو بيرنارد شو عنده قيمه كبيره جدا لما تيجي الالماني وتقول له جوته الكذا فجوته عنده حاجه كبيره قوي لما يتلاقي فيه شكر في رساله السلام والشكر في الاسلام والحضاره الاسلاميه وهذا الرجل انا جاي انا حرصت في هذا الكتاب ان انا اجيب شهادات الذين لم يسلموا نعم انا عندي كتاب ثاني ان شاء الله قربت انزله اسمه عظماء اسلموا بتكلم فيه على العلماء الغربيين الذين ارتبطوا بالاسلام بعد كده اسلموا لكن في هذا الكتاب اتكلم على غير المسلمين الذين انصفوا الحضاره الاسلاميه لكن ده ده شك لكن في شك كبير جدا جدا من الغربيين الذين لا يعرفون شيئا عن الاسلام ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن الحضاره الاسلاميه ولهذا الشق الاضخم قيل في هذا الكتاب يعني الكتاب ده مش متالف بس للمسلمين احنا محتاجين المسلمين ان المسلمين يقروا هذا الكتاب عشان يعرفوا تاريخهم ويرفعوا راسهم ويعرفوا ان هم ما كانوش عبء على الحضاره الانسانيه بالعكس احنا اسهمنا اسهام مباشر وقوي ومؤثر في مسيره الانسانيه اخد الكلام ده ارفع بيه الهم عند الشباب الهم عند الاطفال الهم عند الرجال والنساء الهم عند العلماء والدعاه الهم عند كل مسلم يفتخر من هو مسلم بهذا الكتاب نعم وفي نفس الوقت اوجه رسالة للغربيين اعرفوا امة الاسلام امة الاسلام مش امة متخلفة ولا امة ارهبية ولا امة عنية فزي ما انتم بتقول ولا امة كذا كذا كذا ادي امة الاسلام أم بوصفة فيه. بوصفة الصحيح خير امة اخرجة الناس وكذلك جعلناكم امة وسطة كلام ده مش كلام نظري كلام ده ليه تطبيقات واقعية حقيقية في حياة الانسانية كلها في هذا الكتاب اعتقد برده من الاسباب التي جعلت هذا الكتاب يتقدم على غيره في المسابقه ان هذا الكتاب يخاطب المسلمين وغير المسلمين يعني هذا الكتاب الموضوعات اللي فيه كلها صيغت بطريقه يقبلها عقل غير المسلم لا. يعني مش اقول والله ده كلام دجل وشعوزه وكلام غير منافي لا لا كل الكلام حتى الكلام في العقيده والاخلاق مؤيد بالادله العقليه الادله اللي يقدر العقل يستوعبه والفهم يقبلها بحيث ان هو لما يركز يقول يقول سبحان الله ايه هذا الانجاز الضخم في كل مجالات الحياه انا اطمع الحقيقه ان هذا الكتاب وانا مجرد سبحان الله لما الجائزه يعني اعلنت انا جالي عرض من اخوه واخوات في فرنسا لترجمه الكتاب للغه الفرنسيه جالي عرض من ماليزيا لترجمه الكتاب الى اللغه الصينيه والروسيه والهنديه والماليزيه عرض لترجمه الكتاب لغه اليابانيه يعني ما شاء الله وطبعا أتمنى ده عرض من المسلمين عروض من المسلمين في نعم. أماكن مختلفة نعم. عايزين ينقلوا هذا العلم إلى بلادهم وإلى ومن قناة آه. الناس احنا نتمنى أن يكون فيه تكثيف لمثل هذه الترجمة لأن الحياة عايزة أسأحك سؤال له شقين الشق الأولاني يمكنك الحاجة تقول أنا بأخاطب به غير المسلمين بالدرجة الأولى ده التارجت مم. إنما أنا قد أرى بعض المسلمين يا دكتور راغب وصل عندهم من الجهل أنه ما يعرفش أي حاجة صحيح. في حيث صحيح. يعني يعني ممكن حتى هو نفسه مش مش الغرب يقول انت مش منصف ده ممكن يكون مسلم واسمه من اوله لاخره اسلام واسماء الله الحسنى كمان يعني ما عبد منها وعلى الرغم زي ايه ممكن يبقى مستنكر قوي لمحاسس بحاله استنكار لما هو اسلامي مم. وشايف ان هو مشدود دايما لانبهاره بحضاره الغرب يعني فهل حضرتك بتشوف بالمناسبه قبل ما نرجع على الامثله اللي توضح مم. من الكتاب الرقيه هذه الحضاره شايف ان ماده التاريخ فيها قصور التي تدرس عندنا على مدار السنوات التعليميه حتى في الجامعات في الاقسام المتخصصه فيها قصور في هذا الامر خلينا ولا لك تعرض عرض مش كويس ولا خلينا خلينا اكون برده صريح لان احنا اذا كنا عايزين نصلح فلازم نكون صرحاء طبعا مناهج التربيه للاسف الشديد الجزء التاريخي منها على وجه الخصوص مصاغ بشكل غير مناسب بالمره في كتبنا الدراسيه سواء في مراحل الابتدائي او الاعدادي او الثانوي او سواء في المراحل الجامعيه حتى في الكليات المتخصصه م. والكلام ده مش على مستوى مصر فقط على مستوى العالم الاسلامي بكامله هذه المناهج للاسف الشديد كتبت او كثير منها كتب في زمان الاحتلال يعني اتكتب المناهج التربويه التاريخيه في زمن قديم جداً الإنجليز والفرنسيين وغيرهم, وغيرهم لما دخلوا في وزارات التربية والتعليم والإعلام وغيره يعني حرفوا كثير وانطقوا كثير وخدوا بعض المصريين أو كثير من المصريين النابغين والنابهين وعلموه في الجامعات الغربية ورجعوا هؤلاء بفكر غربي خلي بالك الفكر غربي ساعتها ما كانش فكر محايد فكر محتل ان بتتكلم على دول زي انجلترا وفرنسا على وجه الخصوص محتار يعلمه اسمي كله فمش هياخد يدرس عندك ان احنا ظالمين وان احنا قاهرين وان احنا معتلين واننا معتدين لا بيدرس له من وجهه نظر الغربيين الحضاره الغربيه الغربي والثقافه الغربيه دا. وتقدم الغربيين وهو الحاله المترديه لفعل عالم الاسلامي ورجعت الناس ديت للاسف الشديد بهذا التغريب هذا هذه الفرنسا او هذه الامريكا او كحسب المكان اللي في واقعوا فيه اه بيرجع يصوغ مناهج التربيه والتعليم الا ما رحم الله في المناهج الاسلاميه الموجوده عندنا فنتج عن كده اولا ان التزوير شديد جدا في بعض الحقائق الاسلاميه بيطلع لك شخصيات كثيره جدا على ان هي شخصيات عظيمه في التاريخ الاسلامي وهي شخصيات يعني غير سويه والعكس يعني يقضح في شخصيات اسلاميه عظيمه جدا حاجه خطيره جدا عملها انه اغفل تماما هذا الجانب الذي نتكلم عنه في الكتاب اللي هو جانب الحضاره الاسلاميه كل كلامه كلام سياسي وعسكري فقط آه. مؤامرات ومكائد وخلفاء بي... بي... بي... بيعيشوا في الرذائل وحياه, وحياة, الرقص وحياة, الرقص وحياة الخمر وحياه ال... ال... التامر على الحكم و و ولم يتكلم على اسهامات المسلمين في علوم الانسان بشكل عام آه. واسهامات المسلمين في بناء الانسان آه. واسهامات المسلمين في بناء الاخلاق, في بناء الأخلاق وماذا قدس العلم على مدار قرون متتاليه في كل هذه الشتى نواحي المجالات اه وبعدين وبعدين الاسلام التاريخ في نقاط معينه لدرجه ان انا مثلا انا بس في واحد مهم عايز يسالك على حاجه بخصوص الفقه ده معانا على الهاتف فمش عايز اقاطعه سلام عليكم استاذ عبد الله السلام عليكم الو ايوه السلام عليكم يا سيدي وعليكم السلام ورحمه الله اهلا بيك اتفضل وعليكم السلام ورحمه الله شكرا <تصفيق> لسؤالك لا والله فندم احنا مش بنسال سؤال احنا بس يعني كنا عاوزين نعرف الكتب بتاعه الدكتور راغب نجيبها من اي مكتبه طب الاصدار بتاع ماذا قدم المسلمون للعالم دكتور هو هو الكتب انا عندي اكثر من دار يعني العل الكتاب ده من دار اقرا نعم و... والكتب الثانيه يعني في نهضه مصر وفي شركات اخرى لكن هو الكتب على شكل عام موجوده في المكتبات الكبرى العامه نعم وزي يعني اي زي السلفيه دي الـ الـ يعني المكتبات الكبيره في الازهر هتلاقي الكتب موجوده في حضرتك هذا الكتاب ماذا قدم المسلمون العام للعالم الاستاذ عبد الله موجود في مؤسسه اقرا او دار اقرا للنشر اللي هي طابعه هذا الكتاب لو حضرتك تحب تروح تشتريه معانا الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه وبركاته ازي حضرتك يا مرحبا يا مرحبا كده انا سعيد بانا ازي حضرتك حياك أل الله, الله يا دكتور راغب بالغ لطيف يا دكتور خالد اشتقنا لرؤيتك الله يبارك فيك ولبانكم يا رب وجدكم عند الخير ونهنئ <تصفيق> انفسنا بما حصلت عليه يا دكتور الله يكرمك و يخليك يحط لك على هذا التقدير من من الدوله شكر الله لها لتقديرها لعلماءها وابنائها هذا الشيء يعني يفتح صدورنا ويشرح الصدور وصدر كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى جزاكم الله كل ربنا يرضى و... عنكم جزاك الله بزمه احب ان اعذب اقصد الكريم الشيخ مصطفى الفارسي في وفاه كلماته الباقيه لله و ربنا يرحم جميع موت امين في أمين, امين ربنا بصراحه جزاك الله عنا كل خير فيما صنعت في هذا البحث الفريد وكتاب المتميز الله يكرمك يعني قد تكون شهادة مجروحة بأنك تتعلم كم أحبك في الله الله يكرمك أحبك أحبك أحبك له ولكن يعني أنا لا أمدح ولكن أفضل دكتور عمر مريد نسألك سؤال نعم حضرتك شايف أن نحن عندنا تقصير من جانب الدعاء في الحديث عن التاريخ والله أنا أرى أن برك الله فيه خرج يابن الحقيقة قد نقصر كثيرا باننا لا نجلبي وجه التاريخ الاسلامي لابنائنا ولمولدينا في المساجد وفي الفضائيات لان البعض منا قد لا يعشق التاريخ او قد لا يذاقق او يحقق في التاريخ نعم ولعل السبق الذي صنعه الاخ حبيب والتعزيز الغالي الدكتور راغب السرجاني انه دخل ليس بمنبع جراح ولكن دخل لم يضع المحقق والمؤرخ الذي لا يرصد فقط ما راه وعبر صفحات التاريخ بل يكتب يعني قلموه بمداد عقيدته الصافية وغيرته على الاسلام وعلى الدين فرصد الحقائق بصدق وأضاف إليها بعدا اخر وهو فهمه كداعيه مخلص الى الله سبحانه وتعالى لحقيقه اسهامات هذه الحضاره العظيمه بالتاريخ نعم ولكن كما وضح الدكتور راغب ان اخواننا في الانسانيه في الغرب الا من رحم ربي للقله يعني عندهم كلل في النظر وقد يكون خلل في الفكر او عما في البصيره او جحود للحقائق نعم وهم دائما لا يحبون ان يكون غيرهم افضل منهم وقد شارك الطبر الخامس الذي ذكره الدكتور رجب في الذين تفرسوا او تعمركوا او تغربوا وما صنعه لودكرومر في عندما اتى بهذا القصر للبنلوب الذي وضع المناهج الى الان تدرس هذه المناهج ليس في مصر وحدها كما ذكر الدكتور وانما في العالم العربي كله للاسف الشديد فحقيقه الامر نحن بدلا من ان نهالج هؤلاء نحن كما فعل الدكتور راغب يعني ان نجدد وجه الحقيقه في عظمه تاريخ الاسلام وحضاره الاسلام نعم لكن سدني في الكتاب وكله يشد الحياه كله يجدد يعني وانا يعني يستمتع الانسان منذ ان يمسك من اول صفحه لا يطيق ان يترك الكتاب الا وقد انتهى من الجزئين يعيده مره اخرى لانه الكتاب لا يقرا مره واحده وانما يصير مرجع يعني بالقراءه المستمره طب وصيت حضرتك لشبابنا يا دكتور ما. يعني يتحركوا ازاي علشان يعتزوا بهذا الدين وهذه الحضاره الاسلاميه التي غمرت العالم كله باضواءها وانوارها يعني والله خرجت والحقيقه ان في عزوف من ابنائنا عن مساله القراء عامه نعم لا هيك عن التاريخ لان مدرس التاريخ يعني درست درست التاريخ لابنائنا كما درس بعض مدرس الدول العربيه قواعد النحو الصماء دون تطبيقات فخرج الولد يكره اللغه ويكره التاريخ نعم فانا ادعو يعني كل ابنائنا من جيل الصحوه وبناتنا الناس اللي, اللي نعدهم ان نكون رائدات للعمل الاسلامي بفضل الله في كل بقاع المعموره ان يعني يفتحوا كتب التاريخ الموثقه والمحققه نعم وان يعني يستشعروا العزه في هذا التاريخ المظير نعم ونعلم ما لم... يعني ما يحبب ابنائنا وبناتنا في في التاريخ ما عرض الدكتور راغب الحقيقه بهرني في الباب السابع من من الكتاب ويتحدث عن الجمال, الجمال في الحضاره الاسلاميه جمال نعم الله هذا الحقيقه منحه يعني لم نره من قبل تخلم عن الفنون. الفنون وعن جماليات البيئة وعن مدائن النفرات وذكاري بسود الاثنى عشر الموجودة في قصر الحمراء في الغرناطة وقد ذهبت الى هناك وعملت برنامج تلفزيوني ربما يعرض قريبا إن شاء الله ولما لعب الأسبان في هذه الساعة الاثنى عشر أسدا كان كل واحد يزأر عند مرور ساعة من الزمن نعم فلما ارادوا اثبات استيل الوجه الحقيقي كيف تعمل هذه الساعه المائيه العجيبه فلما لعبوا في البنيه الاساسيه للساعه خربوها, خربوها. وهي معطله الى الان للاسف المكتشفون في الارض يستكشفوا ما م. ما ما بهروا به فلم يصلوا الى السبر غوره وللاسف ولم يستطيعوا الوصول اليه الـ الـ لما تحدثوا عن الجمال الظاهري في ال برتشال وفيد سنن الفطره ويتكلم عن الـ الـ الـ يعني جمال الالقاب في في في, في الالب المسلمين وجمال اسماء الكتب والله حقيقه باب مبهر يعني دكتور عمر يعني لا املك الا ان اقول لك جزاك الله عنا وعن المستمع خيرا والله شهاده كبيره قوي من هذا من هذا الخير دائما ربنا يكرمك جزاك الله خير هذا انا اعتز بها دكتور عمر كان معنا على الهاتف الدكتور عمر عبد الكافي استاذنا وشيخنا ومعانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم اخي هاني اهلا وسهلا اهلا بيك يا شيخنا اتفضل انا احب احيك واحبك في الله والدكتور رجب اهنيه واحبه في الله ايضا الدكتور في لاحظت فيك تراح بس حضرتك لو تسمحوا مني اتفضل حضرتك انا يعني بفكر في لو حد فاضي زي الدكتور رجب ومجموعه من العلماء الاسمنيه يتبنى فكره انه حد يبحث في موضوع الجمال التشريعي في الاسلام نعم وكفى بالاسلام نعمه ولو يعني ولو لم يكن الاسلام دينا فلنفترض ان انت مثال واحد عن علي ايه موضوع ان الموضوع الاباحيه في في دول غربيه وكده موضوع الشهوه والجنس وما شابه كويس نا. فدي غريزه هم بيعتبروها انها حاجه مطلقه ما فيش حد يكبتها نعم طيب هم بيعاتبوا على الناس يقول لك المره تبقى عاريه او سيبوها تمشي سافره نعم ويعاتبوا على الراجل لو نظر للمراه ويقول لك المفروض ان هو ايه يمسك اعصابه وهكذا نا. في حين هو اباحه الغريزه وهو عارف ان هو في الانسان وفي الحيوان انه بيحصل ايه الانسان إن الراجل هو اللي بينزل المره دايما نعم اذا لماذا الحجاب يعني يحصل موضوع التتبع لا الحجاب لانه الراجل هو اللي بينزل المره مش المره هي تنظر للراجل نعم الحاجه الثانيه النووي عثمان بيقول اذا اذا شاءكم من ترضى لدينه نعم فالحاجه الثانيه انه يعني ما معناه بييسر الزواج الراجل بينزل في الشارع مش لاقي كل النساء لابسه الحجاب فمش هينزل لواحده تغريه وفي نفس الوقت الزواج ميسر نعم وبدري بيبقى سن صغير وهكذا نعم يعني يعني لماذا الاسلام بانوان لماذا في مم. الاسلام ممكن فكرتك استاذ جميل لو خيرا ربنا يرضى عنك دكتور راغب يمكن عايز اخد مثال سريع كده يعني توضح لنا فيه من خلال كتاب رقي الحضاره الاسلاميه للي بيسمعونا ولولادنا من الشباب عشان يشعروا بقيمه الاعتزاز والفخر بالانتساب لهذا الدين فالحل انا يعني انا لما تقول لي مثال انا شيء محير جدا أخصاد آه, آه, آه, اه جدا لان آه هو طبعا انا في الكتاب اجتهدت ان انا اختصر نعم يعني هو كتاب طلع في 850 صفحه بس كده مختصر, مختصر جدا المفروض يطلع في في, في 80000 صفحه مش هقول لك 8000 بس احنا يمكن في زمن التيكوير اربع صفحات عين اه لا جاري قوي لان انا انا انا يعني من كل القصص الكثيره والامثله المبهره بقى ناخذ مثال او اثنين او ثلاثه يعني من الحاجات اللطيفه الـ الـ ان المسلمين في التاريخ بتاعهم في الحضاره بيهتموا بالتفاصيل نعم يعني مش اجمالا كده خليك كويس وخليك شاطر وخليك مؤدب وخليك التفاصيل الدقيقه نعم. من حاجات مثلا لفتت نظري وكنت لسه قاعد ار فيها قبل ما اخش البلاتو الحسبة نظام الحسبة الحسبة ده نظام اخترعه المسلمين عشان يضبطوا الاخلاق العامه في الشارع المسلم يعني ناس مش الشرطه هم ناس بيساعدوا الشرطه زي طول زي زي تو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, المنكر بيمشي في الشارع يلاحظوا الاداب العامه في اداب لا تؤخذ عليها الشرطه لكن لا يصح للمسلم ان يفعلها وفي اداب ممكن تضر المسلمين لما تطبعتش نعم فعلى سبيل المثال والفه في كده كتب على فكره كتب جميله جدا جدا راقيه جدا نظام الشام تستمتع تستمتع لما تقراهم من ضمن الحاجات مثلا حزبه على الخبازين الحكايه دي كنت اقرا فيها قبل ما اخش يعني ايه الخبازين اللي بيعملوا بيعملوا عيش بيعملوا خبز فايقول ايه ان ان لابد ان هذا اللي بيعمل خبز يكون اولا حلاق شعر ايده لحد لحد الكوع ليه عشان ما يقعش شعره في الخبز اللي هو بيعمله وعجينه ويكون لابس كم مقفول من هنا مصمط يعني محكم عشان العرق اللي بيجي من درعه ما يتسقطش نقطه جوه الخبز الناس اللي بتوع الحزه ماشيين يبصوا على الكلام ده لو في واحد خباز مش حاله بيعاقبوه لو واحد خباز مش لابس كده بيعاقبوه كان لازم صحه وزاره الصحة, الصحه انا يكون يكون لابط على اورته عشان عرق ما ينزلش من اورته اللي هي بتاعه لعيبه التنس دي آه آه. يكون حاططها على اورته عشان ما يقعش في الفتاعة. يكون لابس ماسك آه. يعني فلو عطس ولا عشان يعطس لو آه. عطس ما بينزلش غاز في في الخبز اللي بيعمله كلامه بتتكلم على القرن الرابع والخامس الهجري يعني من 1000 سنه فاتت بتتكلم على بيمشوا في الشوارع يوزنوا العيش تخيل زمان في في الوقت ده العيش مسعر فالرغيف وزنه كذا جرام ما ينفعش يكون اقل وما ينفعش يكون اكتر فانت بيوزن او اجد خير بركه بس هو ايه بيوزن بيوزن الرغيف في في حملات فجائيه على كل الاسواق عشان يراعي ان كل واحد ياخد الحق بتاعه الـ الـ المـ المـ المكان اللي بيعمل فيه الخبز مم. لازم يكون في فتحات تهويه, تهوية جيده أنا. أنا. للدخان عشان ما يتكثفش وياثر على العيش المنتج يعني انا تفاصيل مبهره حقيقه في في هذا الجانب اللي بيراعي فيه صحه الناس بيراعي فيه حق الناس بيراعي فيه النظافه بيراعي فيه وصول المنتج الى اصحابه وبسلاسه وبشياكه وبطريقه عرض وووو ده, ده جانب اذا بي حزبه بيمشوا بيراعوا ازاي الانسان بيعامل الحيوان بتاعه تخيل لو شافوا واحد بيضرب جمل بتاعه ولا بيضرب حمار بتاعه اه ده هذا يحاسب عليه القانون يعني انا في امريكا كنت بشوف دلوقتي برنامج كان في حاجه خاصه عن الكوكب الحيوانات او ما شابه ذلك انيمال بلانيت او كده انه لو الكلب جوعه وحد من الجيران بلغ تيجي الشرطه على طول الخاصه بالحيوانات دي وتعمل له محضر وتاخد منه الكلب وت يعني انا انا والله انا شفت حتى في الحضاره الاسلاميه نظام الاوقاف الاوقاف نعم. يعني حاجه مبهره ده اختراع اسلامي صرف نعم يعني ما فيش حاجه داراه في الدنيا تعرف حاجه اسمها الاوقاف ديت ده اختراع اسلامي صرف والاوقاف دي من ايام الرسول السلام نعم لكن تطورت على مر العصور لحد ما افتكرت يعني اوقاف انا شفت تعليقات الغربيين عليها قالوا حضاره انتجت مثل هذا مثل هذه الاوقاف حضاره يجب ان تحترم الله. ما عايز اسيب لي مثال او اوقاف الاواني المكسوره ايه اوقاف الاواني اوقاف لطيف جدا يقول لك ان انا الخادم او الغلام الضيف راح يشتري حاجه يروح يشتري حاجه في الطبق او في طبق فخار هو ماشي اتكعبل فتكسر فخايف يرجع لصاحبه عشان سيده اللي سيده او خايف يرجع لابوه من غير الوفاء يعمل ايه يروح لص لمحل معين اهل الخير عملوه فعملوا في اوقاف ان ان هذا المكان يدي لك ثمن الحاجه اللي اتكسرت تروح تشتري زيها ترجع لصاحبك او لابوك بنفس الاناء الله. رفقا بهذا الغلام الصغير ما يضربش عشان الله. كسر ال... صلاح الدين كان عامل وقف الجواميس عشان الستات الفقراء يروحوا ياخدوا لبن يرضعوا ابنائهم اللي ما قدروش يجيبوا لبن فيجيبوا لبن من هذه الاوقاف الله اكبر الناس عاملين اوقاف لرعايه المريض النفسيه وقفه غريب جدا من الطف الاوقاف في التاريخ الاسلامي اتنين يقفوا, يقفوا واحد ماجر اتنين بيديهم راتب انهم يقفوا جنب المريض من غير ما يشعر في المستشفيات من غير ما يشعر ويقعد يقول ده احنا سمعنا الدكتور بيقول ما شاء الله ان صحته بتتقدم و, و و عشان نفسيته تفاتح اه عشان يقدر يخف بعد كده لان احنا عارفين ان البعد النفسي بيساعد المريض ان هو يتفاهم في حاجه خاصه بالمسنين يا دكتور رغب المسنين كان عندنا رعايه كامله للمسنين في انا ده مش هقول لك مسنين عندنا مش بس دور رعايه المسنين دور رعايه البهائم اللي كبرت البهائم المسنه يعني بيتكلم على الحصان المسن والحمار المسن بدل ما صاح مش عارف يتصرف فيه في ناس من اهل الخير عملوا اماكن لاستقبال هذه الحيوانات وتاكلها ويعيشوا لحد ما يموتوا دون اذى نعم يعني فعلا انا انا من يعني بحضرتك انا و... غلطان ومفيده احنا بس معانا ريبورت صغير كده وتقرير نشوفه ونرجع لحضرتك ثاني ف... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن جموعي دعاتي ومشايخي ومفكري قناه الناس والعاملين فيها جميعا نتقدم بالتهنئه الى الاخ الكريم العزيز الدكتور راغب السرجاني لحصوله على جائزه مبارك للعلوم الاسلاميه في بحث بعنوان ماذا قدم المسلمون للعالم هنيئا لهذا الاخ الكريم الذي حصل على هذه الجائزة وهي جائزة لنا جميعا فنحن نعتز باسلامنا وديننا واسلامنا قدم للدنيا كثيرا من الخيرات وكثيرا من الانجازات واسس المسلمون للعالم والمسلمين اسسا وقاعده قواعد لكل العلوم والمعارف فان ياتي واحد من اخواننا واعزائنا ليقدم صوره عما قدمه المسلمون للعالم ويفوز بجائزه عالميه كهذه هذا شيء نعتز به ونفخر ونعتبر هذا تكريما لا لشخص الدكتور راغب السرجاني وانما لتكريم كل دعاه الاسلام ودعاه المسلمين الذين يفخرون بان يكون من بينهم هذا العلم وهذا الاخ الكريم نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه وان يبارك في امثاله وننتظر ونست... منه المزيد والمزيد من مثل هذه الابحاث لخدمه الاسلام والمسلمين تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله عنا خيرا والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا التانيا للأخ الدكتور راغب السرجاني على فوزه بجائزة مبارك للدراسات الإسلامية أصلى عز وجل أن يبارك في جهده وجهاده لمزيد من العطاء في خدمة تاريخ أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم بخالص الحب والتقدير والتهنئة لأخي وحبيبي الدكتور راغب السرجاني على حصوله للمركز الأول والدكتور في جائزه مبارك للدراسات الاسلاميه واسال الله له مزيدا من التقدم والرقي والازدهار في شتى مناحي حياتك الله عز وجل لاسال كما رزقه جائزه كبرى في الدنيا ان ينعم عليه وان يمن عليه بالجائزه الكبرى يوم القيامه وان يكون من اهل الفردوس الاعلى في جنه الله عز وجل وجنا جميعا معه السلام عليكم ورحمة الله عودنا الحياة بعد تهنئة بعض ما شيخنا للدكتور رغب السرجاني دكتور رغب يمكن عايزين نقول انت شايف ان الكتاب قدم لنا الحضارة الاسلامية من حيث وجميع اسهمتها ولا دايما كل واحد بيقول بعد ما بيخلص الكتاب لو زودت شوية لو عملت حاجة لو كنت شلت دي هل في نقاط اخرى ولا بتعتقد انك انت في هذا البحث يمكن وضعت ايدك على النقاط الرئيسيه المهمه جدا اللي احنا محتاجين نعرفها عن وجه الحضاره الاسلاميه هو اقول لك على يعني حاجه حقيقيه حصلت بعد ما قدمت كتاب للمطابعه فكرت كذا مره احابه لان كل شويه يخطر في بالك حاجه جديده واسهام جديد وفي ابواب محتاجه تتكتب فيها كتب انا بعتبر هذا الكتاب مجرد ازال قشره بتغطي الحضاره الاسلاميه لكن ما دورناش في الكنز لسه yeah. يعني احنا اكتشفنا ان في كنز ضخم جدا اسمه كنز الحضاره الاسلاميه واسهامات المسلمين قدمت في كل مش هقول لك فصل ولا باب في كل مبحث في كل مطلب يعني في كل كام سطر معلومه هذه المعلومه والله العظيم ثلاثه بلا اي مبالغه تحتاج الى كتب المعلومه اللي اتفردت في الكتاب في اربع خمس سطور تحتاج الى كتاب يعني ممكن تلاقي حق الخدم في الاسلام مثلا معمول في نص صفحه وحق الخدم نعرف نالف عليه كتاب كامل حق المراه 20 30 كتاب حق الطفل 20 30 كتاب القاضي ومسؤوليات القاضي والتقاضي عند القضاء نعم. نظام الموضوع الجمال اللي كان بيتكلم فيه الدكتور عمر عبد الكافي ليه ابعاد ضخمه جدا انا واخد قصور من كل بستان زهره هل كان الزراعه والصناعه والتجاره ليهم اه ليهم طبعا ثمن والتجاره على سبيل المثال من الحاجات اللي اللي سقطت من الكتاب والله. آه واللي انا فعلا كنت حارص نسحب الكتاب ثاني لكن قلت لو انا هاعد اراجع كل جزء ايه لو يمكن كده ده يطلع الموضوع الكبير انك لو حبيت تعمل طبعة تانية تضف لها مثلا مؤكد. حالة عن اتجار هو محتاج الحقيقة جزء 3 و 4 و 5 و 6 يعني هو محتاج ان هو يخش في مشروع كبير وهذا المشروع محتاج الحقيقة ان الدولة تتبنى مشروع الحضارة الاسلامية واخراجها للعالم لان ده لا يمكن يكون جهد فرد او جهد مؤسسة محدودة لكن ده محتاج يكون جهد دولة ده حقيقة لها قدني الجملة اللي بتقولها دي مهمة لازم اتوقف عندها الحقيقة فكرة ان احنا بننفق كثيرا على اننا نحدث الناس بما لا يفهمون ولا يعرفون ولا يحبون طب ايه المانع ان احنا النهارده من خلال حركه الدعم اللي بتقوله ده يعني نقدر نشوف افضل وسيله الناس دي تعرف حضارتنا امم هل ده او حضرتك شايف ان دي وسيله مهمه جدا نقدر نخز قلوب الغرب بهدوء ببساطه بدون تشنج انفعال من خلال توصيل لهم معلومات موثقه دي ومترجمه بلغتهم هو بس انا يعني كيف تصل بهذه المعلومه الى الغير الى الغرب الى الشرق الى المسلمين عندنا وسائل كثيره جدا اهم شيء زي ما دايما بتكلم مع اخواننا الباحثين والفريق اللي ممكن يعني الفريق اللي بيساعدني في مثل هذا العمل من الطلبه والدارسين وهو ان احنا بنعمل ما يسمى بالصلصال يعني احنا بنعمل شيء آه علمي آه معين مثبت بحقائق علميه وبادله ثم كيف تخرج هذا الشيء السرد ده كيف تشكله عندك 10000 وسيله اعملوا في شكل كتاب اعملوا في شكل محاضره صوتيه اعملوا في شكل فضائيات اعملوا في شكل موقع انترنت اعملوا في شكل مناظره ومحاضره في شكل مؤتمر رسائل بشكل رسائل بشكل اس ام اس يعني ابسط الاشياء واكبر الاشياء ومعاهد علميه ودراسات و على م. كل الصور انا محتاج اخاطب كل العالم بهذه بهذه المعلومات فاكثر من صوره على سبيل المثال الكتاب ده خرج ككتاب لكن برده نفس هذا الموضوع اتكلمت عليه في الموقع بتاعي في قصه الاسلام islamstory.com هذا الموقع ولعلنا اتكلمنا في حلقه سابقه عن هذا الموقع هذا الموقع بيتكلم عن الحضاره الاسلاميه وعلى التاريخ الاسلامي وعلى اعلام المسلمين وهذا الموقع الان باللغه العربيه ولغه الانجليزيه وجاري ترجمته لعده لغات عالميا ان شاء الله رب العالمين هذه وسيله من وسائل التواصل مع غير المسلمين نعم. ومع المسلمين في ناس ما تقدرش تستعمل انترنت وما لهاش طاقه على استعماله بتقرا وفي ناس بتحب اشتقرا بتحب تتفرج بتحب تشوف وفي ناس بتحب تسمع في السياره وفي ناس بتحب تسمع وتشتغل وانا لازم اشوف شرائح المجتمع كله مجتمع كل شريحه, شريحة. شريحة مناسبه بالظبط يبقى ده مش جهد فرد ما ينفعش فرد يعمل ده كله نعم. انا محتاج مؤسسات ومحتاج دول تتبنى هذا المشروع الناجح جدا مشروع الحضاره الاسلاميه مشروع الاسلام وزي ما كان الاخر فاضل اللي طرح الاستاذ هاني اللي لا. طرح في مداخله ان انا جمال الاسلام او تشريع. اقناع الاسلام او حكمه الاسلام في التشريع لا. ان انا ال هذه التشريعات كلها حكيمه لا. وكلها بليغه لا. وهذا تنزيل رب العالمين سجينها وان ترجمها عايزين يا اخي الناس ان ما افضل شيء حقيقه للانسانيه ما اختاره الله عز وجل للانسان <تضحك> ما اختاره للمسلمين وغير المسلمين هو ده التشريع اللي ربنا انزله حكمه منه حكمه بالغه لصلاح الدنيا وصلاح المسلمين والمؤمنين في الاخره <تضحك> يمكن حضراتكم كنت بتكتب الكتاب اكيد حضرتك امثله عن شوف احنا يمكن دلوقتي مش بننبهر ده احنا بندوب في حضاره الغرب مم. يعني لو لقينا حته سماعه مكتوب عليها ميد ان جابان يقول آه. لك مفيش غير كده صحيح نظرا لانه شايفين التفوق الكاسح الحقيقه للغرب الان على المسلمين اكيد انت بتكتب الكتاب يا دكتور راغب حضرتك امثله في وقت من الاوقات تفوقت فيه المدن الاسلاميه مم. على مثيلتها من الدول الاوروبيه امم كان في ايه يعني عايزين مثال صناعي زراعي تاريخي علمي اقول لك يعني خلينا ناخد مثال معين المدن الاسلاميه كانت المدن رقم 1 في الدنيا الفجوه اللي كانت بين المدن الاسلاميه وبين المدن الاوروبيه عده قرون بتتكلم على فجوه 500 600 700 سنه بمعنى ان المسلمين متقدمين جدا جدا المدن الاسلاميه تتكلم على قرطبه تتكلم على بغداد بتتكلم على القاهره على دمشق على صنعاء على فاس على القيروان صعب نحصر المدن سمرقند بخاره صعب نحصر المدن الاسلاميه المتقدمه على مستوى م. العالم لكن خليني اخد لك مثال نبص بصه كده على قرطبه على ثبيد المثنى طب انا عايز اخد المثال الجميل ده بس هنروح لتهنيه اخرى ونرجع لحضراتكم ان شاء الله م. رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يسعدني ويسلج صدري ان اقدم هذه التهنئه الى صاحب الفضيله الاستاذ الدكتور راغب السرجاني لحصوله على جائزه غارق للعلوم الاسلاميه والحقيقه ان الدكتور راغب يعني شرفت به العلوم الاسلاميه بهذه الموسوعه وبغيرها من كتاباته التي اسال الله تبارك وتعالى ان يكتب بها احياءا لجانب من تاريخ الامه الاسلاميه الدكتور بارك في الكتابه في هذا الجانب وله تحليلاته وله لمساته على هذا التاريخ اسال الله تبارك وتعالى مره اخرى ان يبارك فيه وفي موسوعته وان يكتب لهذه الموسوعه ضيوعا وانتشارا ولكافه كتبه التي الفها حتى نستطيع ان يوقظ روح الامه حتى نستطيع ان نوقظ روح الامه مره اخرى الى ايام مجدها الاصيل وعزها الذي نسال الله تعالى ان يعود على ايدي علماء الاسلام وكتابه وابنائه مبارك يا دكتور راغب مبارك جائزة مبارك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه نقول مبارك للدكتور راغب السرجاني على اولا كتابه الذي كتبه نافع للمسلمين ان شاء الله سبحانه وتعالى ماذا قدم المسلمون للعالم وفعلا نحن نطالب المسلمين بان يقدموا للعالم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهنئ الدكتور راغب السرجاني بحصوله على جائزه مبارك للدراسات الاسلاميه ونسال الله سبحانه وتعالى له المزيد في المستقبل ان شاء الله عز وجل ونهنئ الامه الاسلاميه كلها بامثال الدكتور راغب من الباحثين الجادين في تاريخ الامه الاسلاميه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل قلبي بهني أخوي وحبيبي دكتور راغب السرجانة على هذه الجائزة المباركة اللي بقوله دكتور راغب حقيقة أنت تستاهل أكتر من كده وربنا يبارك في قطواتك وفي دعوتك الجميلة باحترم فيك احترامك الشديد جداً لعقلية المباركة المسلمين في كل مكان احترامك لعقول البشر ووصول دعوتك المباركه لهؤلاء الناس بالشكل الجميل وبالشكل الراقي اللي بتقدمه يعني الحقي بحيك على جهدك العظيم جدا في مجال التاريخ الاسلامي وماذا قدم المسلمون للعالم حقيقي ربنا يكرمك وينفع بيك وبقول لك الى الامام دائما والجائزه اللي انت حصلت عليها انا عايز اقول لك يا دكتور راغب دي شرف لينا كلنا كاننا كلنا كدعاه حصلنا على هذه الجائزه وانت تستحق اكتر من كده لان فعلا انا من الناس اللي يعني بحب فيك يعني احترامك للعلم وتقديرك لاخوانك وحبك لاخوانك واحترامك لعقول المسلمين في كل مكان ودعوتك الراقيه اللي بتقدمها ربنا يكرمك وينفع بيك المسلمين رب العالمين وحقيقي انا سعيد جدا وانا اعتقد ان سعادتي بالجائزه اللي انت حصلت عليها ديت ما تقلش عن سعادتك انت بهذه الجائزه لان فعلا حاسس كاني انا اللي حصلت عليها وكان كل مسلم حصل على هذه على هذه الجائزه ودي شرف لي كلنا يا دكتور راغب ربنا ينفع بيك ويحفظك الى الامام وربنا ينفع بيك وكل اخواني الدعاه بحبك في الله وربنا يبارك فيك و1000 مليون مبروك وربنا ينفع بيك ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله شاء المهنيئونك كثر لكن يعني ما عندناش وقت عشان البرنامج <تصفيق> هناخد مثال قرطبه حضرتك من قبل التهنئه قلنا حاجه تدينا مثال عن مدينه ارتقت وتقدمت مم. على النماذج الاوروبيه في وقتها اه انا قبل ما اتكلم على قرطبه بسرعه كده برضه انا اشكر كل العلماء والاساتذه واساتذتي ومشايخي الحقيقه اللي تقدموا بالتهنئه وده شرف مم. كبير ليا لا اقول يوازي الجائزه باللي فوق يعني لان طبعا تقدير العلماء و, و... يعني روح الحب والالفه هذه يعني فعلا يعني, يعني اه يعني ديت ان شاء الله علامه على اننا على اول الطريق وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يوصلنا أمينيو. لخير الامه الاسلاميه قرطبه مثال مبهر قرطبه بكلمك على قرطبه ناخد عليها لقطه كده في سنه 350 يعني من 1000 سنه نعم اللي هي ايه دلوقتي يا دكتوراه قرطبه هي قرطبه اسمها قرطبه لا في مكانها في مكان ثانيه في اسبانيا, أسبانيا. أسبانيا. نعم طبعا اسبانيا كلها كانت الاندلس بس يعني انقدر الله مشافاه راحت اسبانيا او راحت الاندلس بكل ما فيها من من حضاره المسلمين قرطبه سنه 350 كان بيسموها جوهره العالم يقصدها العالم كله لل... لرؤيه العجاب ديت مدينه اعجب مدينه في الدنيا ارقى مدينه في الدنيا قرطبه آه... في الوقت اللي ما كانت اوروبا كلها كلها ما فيهاش مستشفى واحده مم. ولا مستشفى بعد 600 سنه من التاريخ اللي اتكلمك عليه ده قرطبه بس كان فيها 50 مستشفى ما بتكلمش على الاندلس ما بتكلمش على الدوله مع المدينه المدينه دي فقط المدينه بس فيها 50 مستشفى 50 مستشفى. مستشفى في مدينه واحده بتتكلم عن مدينه خرافيه المدينه دي كانت ثاني مدينه في العالم من ناحيه اعداد السكان كان فيها نص مليون نص مليون مسلم وغير مسلمين كانوا عايشين في نفس في نفس المدينه المدينه رقم 1 في العالم كانت بغداد 3 مليون والمدينه الثانيه قرطبه نص مليون والمدينه الثالثه اشبيليه المسلمه 400 الف دي اكبر مدينه في الدنيا و أعظم مدن في الدنيا كرتبة كان فيها 2 مكتبتين مكتبة كرتبة iمelltية من أعظم كاتب الدنيا الكتب الليocks موجودة في أي حد conferруس في أي تخصص ست encontraقا ما يوجده في مكتبة كرتبة و مكتبة أما Digital مرتب لكل الناس يعني. لكل الناس فكل الناس في كل, كل تكباط ، وبكل اللغات و كان فيها مترجمين لكل اللغات اللغات الله. اللاتينية و اللغات السوريانية وال لغات العبرية واللغات حتى اللغات المية و اللغات الاغريقية لماذا؟ وال... لأن ينقلوا العلم العلم القديم إلى الى اللغه العربيه قرطبه كان فيها معاهد لتعليم اللغه العربيه لكل العالم لان العالم الاوروبي ساعتها لما عايز ابن واحد ابنه وعايزه يرتقي او ملك عايز ابنه الامير يرتقي يروح يعلمه عربي لان العربي هي اللغه الاولى في العالم اللغه الاولى لغه العلم كل المؤلفات العلميه باللغه العربيه فعايز تتعلم تروح تتعلم في قرطبه عربي وبعد كده تدرس مكتبات قرطبه عشان أوه. تبقى بعد كده فيك اعمل ان انت جه ملك انجلترا كان باعت رساله لحاكم قرطبه بيقول له يعني انه يستسمحه يعني ان يبعت له اربعه من علماء انجلترا يتعلمه العلوم في جامعات قرطبه ومذيل هذا الخطاب بكلمه غريبه جدا قال خادمكم المطيع ملك انجلترا خادمكم المطيع ملك انجلترا الرساله موجوده وموثقه وموجوده وانا جايبها في الكتاب هذه الرساله الوقت في الوقت اللي كان بيتناقش ازاي يعني يعني ده قرطبه كانت شوارعها من 1000 سنه مرصوفه كانت شوارع مضاءه ليلا كرتوبا كان فيها 3800 مسجد يعني تقريباً لكل أربعة مواطنين مسجد في كل حتة عشان ما حادش فوت في صلاة الجماعة مطلقاً ومع ذلك موجود جامع كبير اسمه مسجد كرتوبا الجامع بيصلي في صلاة الجمعة هذا أكبر مسجد في الدنيا كان فيه 1300 نجفة في النجفة اللي في مصر الجامع فيها 1000 مصباح تكلم على مساحه هائله الى الان موجود الجامع ده بس للاسف حول الى كنيسه في يعني لما اسقط الصليبيون الحكم الاسلامي في الاندلس حولوه الى كنيسه لكن مازال موجود شاهد اكبر مسجد في الدنيا كان موجود في قرطبه اتكلم على معاهد علميه على اعلى مستور كده على الاسواق متخصصه ما كانش في سوق قرطبه كده لا في سوق للزهور سوق للحيوانات سوق للمطاعم سوق للملبوسات سوق للذهب والفضه مم. كل حاجه لها سوق بتاعها مم. افضل اوراق في العالم كان بتنتج في قرطبه القساوسه وبابوات ايطاليا في الفاتيكان ما كانوا يكتبون الاناجيل الا على الاوراق المستورده من قرطبه يعني بتتكلم على الرقي مدينه الزهراء هذه كانت من ارقى مدن العالم ده فرع جوه قرطبه مدينه انشاه عبد الرحمن الناصر للحكم وكان فيها طبقات مختلفه وقصور الناس كانت بتيجي تتفرج عليها بس مجرد انك تتفرج تمشي في شوارع الزهراء تشوف ال... الانجاز ال... الاسلامي العظيم في العماره في الفنون في النوافير في الحدائق حيا مثال مبهر كتابات الادباء والشعراء والمؤلفين المسلمين وغير المسلمين في قرطبه لا تحصى في كتب اتالفت في مقاله العلماء في قرطبه ولا ذكرت في هذا الكتاب فصل فاصل عن ماذا قال العلماء في قرطبه اشعار وكلمات بيتكلمون على على مدينه وكانها الجنه على الارض سبحان الله قنطره قرطبه كان الناس بتيجي تزورها من اعجب القناطر في الدنيا القنطره اساس تعهد عمر بن عبد العزيز تتكلم على 1300 سنه سنه 100 هجريه يعني من 1300 سنه كان طره ما فيش زيها في الدنيا كانوا يسموها من عجائب الدنيا وبيروح يتفرجوا على هذه القنطره من كل مكان في الدنيا ده ده مثال بسيط يعني ديت بال... اه اللقطه ممكن عايز اختم حلقتي مع حضرتك هل تفتكر انه هذا العز اللي حضرتك يمكن خدتنا ليه في دقائق وانت بتتكلم عن قرطبه وقد ايه يمكن انا واحد من الناس وانت بتتكلم بهذه اللغه اشعر بحنين جارف <تصفيق> الى قراءه هذا التاريخ بشكل اوعى مما نقراه الان هل شايفين احنا نملك الان ما نقدمه للعالم مثل ما قدم المسلمون السابقون اقول لك عشان انا نفسي الحقي المسلمين يعرفوا مكانتهم مش هقول لك الغيرنا حطينا فيها اللي ربنا حطينا فيها <تصفيق> كنتم خير امه خرجت للناس الناس اللي عملت الحضاره ديت هم مين هم <تصفيق> مين المسلمين اللي عملوا قرطبه وعملوا اشبيليه وعملوا بغداد وعملوا القاهره وعملوا كذا وكذا مين المسلمين دولت ما ارجع قبل الاسلام كانوا همل وكانوا متخلفين وكانوا على هامش التاريخ وما كانش ليهم اي وزن وكانت الدنيا عباره عن فارس ورومان واغريق وهنود وما فيش حاجه اسمها مسلمين اي اي اي ولا ذكر لهؤلاء اصلا مره لما ظهر الدين الاسلامي لما نزل القران لما رسول السلام اكرمنا صلى الله عليه وسلم اكرمنا بما قاله من احاديث ومواقف وعبر لما ظهر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما تمسك المسلمون بهذا الشرع العظيم الكريم ما الذي حدث حدثت هذه الطفره الهائله في تاريخ الانسانيه نعم وهذا التقدم الرهيب في حضاره الاسلام الانسان يبقى انا عايز اقول ان ما ما يستطيع المسلمون به ان يعيدوا مكانتهم في العالم هو هذا القران العظيم وهذه السنه المطهره ممكن. لو رجعنا لهذه الأصول اللي خاد منها المسلمين هذا, هذا المدد الكبير الذي جعلهم يصبكون العالم جميعا سيعود المسلمون إلى ما كانوا عليه من تقدم ومن ركي ومن سيادة ومن تمكين ومن انبهار للعالم كله بحضرتهم أما إذا بحث المسلمون عن حضرتهم في مخلفات الشرق ومخلفات الغرب فلا يمكن ابدا ان نتقدم فهي دعوه نعم. الى كل مسلمين عودوا الى اصولكم نعم. الى قرانكم الى سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم الى تاريخ السلف الصالح من العلماء ومن المجاهدين ومن الصالحين وستصلون الى ما وصل اليه الاقدامون والسابقون هي سلم من سن ربع من صفحه ممكن هاخد منك كلمه اخيره بس انا معاتصل هاتي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور صفوت ازي حضرتك هذا شيخ بن عبد الرحمن مشاليك ازي الاحوال الحمد لله راني عزك الله يباركيك حقيقي فضل والله يا شيخ خالد طبعا السلام عليكم يا دكتور راغب عليكم سهلا ركاد والسلام الله على كل المشاهدين الكرام الله يكرم حقيقة بس الكلمة اللي أنا عاوز أقولها وهي ملاحظة باخد طرف الكلام من على لسان الدكتور راغب ان نحن قوم يعني أعزنا الله بالإسلام فاني ابتغينا العزة سيوه اذن لنا الله عز وجل نعم كل الشعوب اللي, اللي التي يعني ذكرت في الاسلام وجعلها الاسلام عظيم ومنها الاندلس او غير الاندلس قبل الاسلام كانت همل لا شان لها صحيح واي شعب حتى لو هو مسلم بالاسم ولم يكن الاسلام وسنه النبي والقران الكريم وعمل الصالح الصالح جوهر هذه الشعوب وجوهر هذه الامم حتى لو ادعوا انهم على الاسلام فلن ينالوا عز ومجد الاسلام انا عاوز بس يعني اشير اشاره صغيره جدا الى هذه الجائزه التي حصل عليها الدكتور راغب السرجاني نعم وحقيقه مش جائزه مش لحصول الدكتور راغب السرجاني عليها شخصيا لكن قارن بين الزخم الاعلامي الذي حدث بحصول اي علماني لجائزة على كفريات وتفاهات كتبها كيف كان الدخم الاعلامي والاحتفال الاعلامي والهلهله والصهلله الاعلاميه والطبل والزمر لهذه الجائزه وانظر كيف ان هذه الجائزه الاسلاميه لعمل اسلامي والدوله هي اللي منحت هذه الجائزه ولا احد يتكلم قارن بين الزخم الاعلامي للقمني وغيره وبين هذه الجائزه حقيقه يعني الاسلام في بلاده مظلوم والاسلام ان شاء الله ما خليناش الدكتور راغب مظلوم بيتهيالي ان انت فاكر لا. الدكتور راغب ما خلناوش مظلوم وحات كرمته في ليلت العين يا... يا و... واحنا دلوقتي كمان بنسعد معاه بهذه الحلقه الطيبه أنا, مع... انا انا ما بتكلمش على الدكتور راغب في حد ذاته نعم. انا بتكلم على هذه الجائزه نعم السنه اللي فاتت الجائزه دي سنويه السنه اللي فاتت من الذي فاز بهذه الجائزه محدش يعرف لا احنا السنه دي بنحتفل بهذه الجائزه لان احنا عارفين الدكتور راغب وعارفين ان هو فاز بهذه الجائزه العام الماضي احنا ما نعرفش مين اللي فاز ولذلك لم نحتفل لا. فانا مش عاوز احتفالنا يبقى لشخص الدكتور راغب قدر ما هو احتفال بعمل اسلامي بترعاه الدوله نعم الدوله بتقدم مسابقه وجائزه اسلاميه وعمل اسلامي وترعاه الدوله وبيرعاه رئيس الجمهوريه لماذا يكون له نفس الزخم الذي حصل عليها حلم سالم ولا القمني ولا غيره ما احنا عايزين نقول يمكن تكون دي بداية ان شاء الله طيبة تده أيوة الله يبارد في حضرتك نعم بداية من قناة الناس ومن الدولة كما بداية من كم. قناة الناس ونرجو ان تكون بداية من كل الصحف ومن نعم. كل وسائل الاعلام, الإعلام. نعم بكلام الاعلام انها زي ما بتحتفل بعمل علماني بتحتفل بعمل اسلامي نعم نعم إن شاء الله يعني كله قناء إن ينضحوا بما فيه جذابنا خيرنا الدكتور صفوة تعالى هذا ما يعني أنا أحب أورد أشكر يعني قناة الناس لـ لـ لـ لإسهامها المباشر حقيقة وده شيء مؤثر ومميز من ساعة إعلان الجايزة والتهنئة يعني جات في أكثر من ما موقف ما لإنكذاب التهنئة من ساعة الحقيقة الحمد لله وفي أكثر من, من, من قناة ساهمة الحقيقة لكن إسهام قناة الناس مؤثر ومباشر ونشكرها يعني, يعني برضو يعني قناه الناس بتعتبرك واحد من الدعامات التي تقوم عليها نجم من نجومها انا بشكر باسمكم فضيله الاستاذ الدكتور راغب السرجاني على وقته وعلى بحثه الطيب وبنبارك له وان شاء الله الى الامام وانتظرونا بعد الفاصل مع فقره والشيخ عدنان عرعور وعن التقارب بين السنه والشيعة واستفتاء يعني هل توافق على التقارب بين السنه والشيعة انتظرونا بعد الفاصل